ها أنتم هؤلاء؟ جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم؟ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا